السلام عليكم, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, وبركاته, وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام, والسلام على رسول الله, الله. أيها, الأحبة أيها الأحبة في الله بداية, بداية ندعو الله جميعا, جميعاً أن, يغفر أن يغفر أخونا, أخونا أبو, سعب أبو سعب وأن يرحمه وأن يجعل قبره روضة مرياض الجنة, الجنة وأن يفسح له, يفسح له في, قبره في قبره مد بصره بصر بصر بصر بصر وأن يتجاوز عنه ونسأل الله, ونسال الله الملك الرحمن الرحيم, الرحيم ان يبدله دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه, زوجة, زوجة وولداً, وولدا خيرا من ولده, من ولده اللهم اجعل هذه الليله, الليلة اسعد الليالي علي عليه علي له حق علينا ونذكره بالخير وندعو له لعل الله يتقبل منا هذا الدعاء ونسأل, ونسأل, الله ونسأل الله أن, الله أن يجعله, يجعله من أهل الفردوس الأعلى وأن يتقبله, وأن يتقبله في الشهداء, الشهداء والنبي صلى الله عليه وسلم قال المقطون شهيد يعني شهداء الأمة شهداء يعني لا يعني يقتصرون, يقتصرون فقط أيها الأحبة في, آيه في على, على الذي قاتل, قاتل في سبيل الله عز وجل, عز وجل وقاتل, وقاتل, وقاتل الكفار والمشركين بل الشهداء, الشهداء كثير المبتول منهم المبطوم والذي يموت, يموت بداء الجم فهذا من الشهداء, من الشهداء والذي, والذي تمنى, تمني الشهداء رجل يعني جلس في بيته وتمنى, في بيته وتمنى أن يموت شهيدا الدليل على ذلك قال صلى الله عليه وسلم من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء ولو مات على فراش هو مات في فراشه ولكن هو مع الشهداء في المنازل العالية وهذا فضل من الله عز وجل يعني الشهداء الأمة كثيرة اللي مات في الحر مات محروقا شهيد مات مبطونا شهيد امرأة ماتت حامل يعني ماتت ومات, ومات, ومات الجنين, ومات الجنين بطنها في بطنها فهي شهيد مات في الهدم فهو شهيد مات في الغرق فهو شهيد مات في حادث فهو شهيد يبقى الشهداء كثيرة يا لحبة بالله لا يقتصر أن يموت في المعركة في سبيل الله عز وجل ولكن عليه أن يحدث نفسه بالغز النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات ولم يحدث نفسه بالغز مات على شعبة من النفاق يعني معنى هذا الكلام أن يحدث نفسه أنه يقاتل أعداء الله عز وجل ويقاتل المشركين ولكن الباب مغلق أمام الجميع فأنت تتمنى هذا فحتى لا تموت على شعب من شعب النفاق ولا حول القوة إلا بالله أيها أحبة في الله قال المؤلف رحمه الله وحديثنا معكم بمشيئة الله عز وجل عن هذا الكتاب العظيم وهو التذكرة في أحوال الموت وأمور الأخر قال المؤلف رحمه الله باب ما يتبع الميت إلى قبره بعد موته وما يبقى معه فيه روى مسلم, روى مسلم في صحيحه, صحيحه عن, أنس عن أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه, عنه قال, قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع, يتبع الميت المي ثلاث حديث صحيح ثلاث حاجات تتبع الميت بعد ما يموت أول هذه الأشياء قال صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاث فيرجع اثنان ويبقى واحد حد يعرفهم ما يولا ثلاث حيات بيروحوا مع الميه اثنين بيرجعوا واحد اللي يبقى فاضل يا العمل وايه والمال, والمال. والمال والناس يمشوا الناس وهم رايحين رايحين احسنت المال والاهل احسنت يعني, يعني هو قصده بالناس احبه في, في الله ان يتبع الميت, الميت ثناث أهله, أهله, اهله وماله, وماله. طب ايه بقى اللي بيقعد معاه مع مع مع مع احسنت فتح الله وبارك الله فيك قال صلى الله عليه وسلم يتبعه اهله وماله وعمله فيرجع اهله وماله ويبقى العمل ولا ينفع في الميت احبه في الله الا العمل مهما كفر الناس ومهما فعل الناس لا ينفع العمل رجل لا يصلل هل ينفع الناس؟ هل ينفع الناس؟, الناس؟, الناس؟ رجل كان يأكل الربا ويزني والعذب الله ولا يتق الله وجل ولا يعني يرعى حرمة الله عز وجل في أي شيء هذا ينفع الناس لو اجتمع أهل الأرض ليشفعه هل يشفعون الناس؟ لاشفعون لا نشفعون ده رجل حضر جنازته هل ينفعه الناس ينفعه العمل اللي بينفع صلاتك ايها الحبيب التي تنفعه اعمالك الخيرية التي تنفعه استغفارك صلتك للراحم زكاتك هذه الاعمال التي تنفع في هذه الحفره الضيقه قال المؤلف رحمه الله باب ما جاء في هول المطلع, في هول المطلع. الأمر خطير يا لحبة في الله يعني, يعني بعض الناس يظن إن, إن, إن, إن, إن, أن الموت راحة راح. لا, لا ليس براحة, لا ليس, براحة لا ليس براحة للعاصر ولكنه راحة لمن؟ للمؤمن الصادق مع ربي تبارك وتعالى عن جابر ابن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنوا الموت تحدثنا في هذا الأمر لا تمنوا الموت <تصفيق> بعض الناس يعني تضيق عليه الحياة والمعيشة فيتمنى الموت يا رب خدني وريحني وبعض الأمهات كذلك يا رب ربنا يخدني من وشيك ومسرية فهذا لا يجوز واحد يعني نزل به المرض واشتد به المرض فتمنى <تصفيق> الموت. الموت وما أدرك أن الموت راحه يعني يمكن الله سبحانه وتعالى يعني أصابك بهذا المرض ليخفف عنك أصابك بهذه المصيبة ليخفف عنك من الذنوب والمعاصر قال صلى الله عليه وسلم لا تمنوا الموت فإن هول المطلع شديد هول المطلع شديد السكر شديد رؤية ملك الموت شديدة الدخول إلى هذا القبر ما ليس بالأمر السهل لو قلنا لرجل ادخل إلى هذه الحفرة لا يستطيع أن يدخل لا يدخلها الا وهو ميت اي لحقته يعني انا نفسي لا استطيع ادخل يعني افعل أي شيء اغسل, أغسل ميت تجيني حادثه تجينا متقطعه أغسلها. اغسلها ما عنديش مشكله مش بس, تقول, بس تقول, تقول لي خش اللي قبر كده عشان تنض ميت اقول لك لا استطيع ودخلت والله امر الامر خطير يا اخواني دخلت في جنازه خالتي رحمه الله وانا في داخل القبر قلت ربي ارجعوني لعلني اعمل صالح لقيت اتمنى ان اطلع بسرعه الامر مش سهل يا ايها احبته الله أيوة. لمن كان له قلب او الفقه السمع وهو شهيد في موت, في موت وفي حساب وفي ملك, وفي ملك موت, جاي موت, جاي. موت جاي وفي جاي. يعني هاول اطلع والامر خطير وملائكه رحمه او ملائكه عذاب كل هذا ستراه وترى مقعدك من الجنه ومقعدك من النار هذه الامور كلها ستعرض امامك واليوم عمل ولا حساب لا يحاسبك أحد اليوم وغدا حساب ولا عمل ولما, ولما طعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه, عنه قال له رجل قال له انظر الى عمر, إلى عمر وماذا, قال وماذا قال وماذا رد على هذا الرجل, على هذا الرجل لما طعن آه قتله, آه قتله ابو اللؤلؤ المجوسي على المجوسي عليه, عليه لعائن الله تطره لما طعنوا هذا الرجل الخبيث قال له رجل من المسلمين من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إني لأرجو ألا تمس, تمس جلدك النار يعني مش هتلسك النار يا عمر, عمر أبع انظر ماذا قال له عمر وهذا هو صريح الإيمان لم يغطر بعبادته ولم يغطر بصحبته لمحمد صلى الله عليه وسلم ولكن ماذا قال ورد على هذا الرجل فنظر إليه ثم قال إن المغرور من غرر تموه إن من غرر والله لو أن لي ما على الأرض جميعاً لافتديت به من هول المطلع يعني لو لي ما أملك فإذا أملك هذه الأرض كلها أفتدي بهذه به الأموال وأتصدق بها من هول المطلع والأمر خطير يا لحبة ثلاث وقال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه أضحقني ثلاث وأبكاني ثلاث ابو الدرداء هذا صحابي جليل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم اضحقني شوف ماذا يقول اضحكني مؤمل للدنيا والموت يطلبه عنده أمال وعز بن عز يعمل وبيجمع الأموال من الحلال ومن الحرام وعم شغال والموت يطلبه وموت قريب منه وغافل, وغافل, وغافل, وغافل غافل وليس بمغفول وغافل عنه وغافل وليس, وليس بمغفول عنه هو غافل, غافل عن ذكر الله وعن الصلاه, الصلاة وعن, وعن العبادات, العبادات وليس, وليس بمغفول عنه معنه. بل عليه بل, رق بل معه رقيب عتيد والله سبحانه وتعالى مطلع عليه وينظر اليه ويراه سبحانه وتعالى و ضاحك بملء فيه لا يدري أرضى لا يدري الله, الله أم أسخطا دي ثلاث حجال أضحكني ثلاث وأبكاني ثلاث أما وأبكاني ثلاث قال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه فراق الأحب محمداً وصحباً صلى الله عليه وسلم اللهم اجمعنا بهم على حوض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نشرب منه شربة ماء لا نظمأ بعدها أبداً واحزنني هول المطلع عند غمرات الموت غمرات الموت سكرات الموت ولو ترى اذ الظالمون في غمرات الموت في سكره الموت والملائكه باسطوا ايديهم اخرجوا انفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بالهون بما كنتم تستكبرون على الله بغير حق والوقوف بين, والوقوف بين يدي الله, يدي الله. هذا الذي أحزن, أحزن أبو الدرداء يوم, يوم تبدو السريرة على نير تلين. ثم لا يدرى, يدرى إلى الجنة أم إلى النار, أم إلى النار. وعن, أنس وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال, عنه قال. ألا أحدثكم, أحدثكم بيومين وليلتين لم تسمع الخلائق بهما أول يوم يجيءك البشير من الله إما برضاه, إما برضاه وإما بصحاته ولذلك عندما ينزل, ينزل او عندما يحتضر الرجل وهو في سكرة الموت في يأتيه ملك الموت, ملك, الموت ملك الموت عند رأسه ويقول هم إحدى الكلمتين, الكلمتين أيتها النفس ال لسه بقى ما تحددش المصير أوه الطيبة أو وللخبيثة هنا بقى الموقف هنا الآن هنا يعني نتيجة الامتحان نتيجة الامتحان الدنيوي نتيجة هذه في هذه الحياة والله في هذه اللعبة أياتها النفس إن كان صالحاً أياتها النفس الطيبة وإن كانت النفس خبيثة غير مطيعة لله عز وجل يقال لها أياتها النفس أليش؟ الخبيثة أياتها النفس الخبيثة ويوم تعرض فيه على ربك هذا يوم شديد كذلك آخذا كتابك هنا برضه امتحان رهيب ايها احبته في الله الكتب تطير وتاتي اما ام تاخذ كتابك بيمينك ان كنت من السعداء وليست العمليه يعني بالفهله وبالشطاره اخذ كتابي, كتابي او بعض الناس يقول لك يعني همر من على الصراط ده انا اعرف على الحبل العمل هنا الذي ينجيك عملك ايها المسلم هو الذي ينجيك ويقربك من الله عز وجل واخذ واخذ كتاب الكتب تطير يوم القيامه ويجي لك إما تأخذ بيمينك كنت من الصالحين, من الصالحين ومن السعاداء وإما تأخذ كتابك بشماله أو من وراء ظهرك والعاذ بالله, بالله فأما من أوتي, من أوتي كتابه, كتابه وراء, وراء ظهره فسوف يدعو, يدعو ثبوره, ثبوره ويصل, ويصل سعيره, سعيره إنه كان في أهله, أهله مصروره كان بيلعب كان مع الغافلين ولا حول قتل بالله لا يتق الله عز وجل وليلى تستأنف, تستأنف فيها المبيت في القبور, في القبور. قبور. ولم تبت فيها قط اول ليله في القبر هذا يا اخوانا هذه الليلة أول ليلة في القبر أول ما تموت كده وتخش القبر ويتقفل عليه هذه المصيبة التي لا يستطيعها أقلها والأسف هنتحام هالروح متشاليم هالروح متشاليم سنذهب وسنذهب سنغادر سنغادر, سنغادر, سنغادر سنرحل, سنرحل سنرحل ولذلك كان هناك أحد الصالحين ينادي في المدينة كل يوم الرحيل الرحيل, الرحيل, الرحيل واتى في يوم من الايام ولم يسمع له صوت فسال امير المدينه عن هذا الرجل فقيل له قد مات فانشد هذا الامير يقول ما زال يلهج بالرحيل وذكره حتى اناخ بابه الجمال يعني الموت موت اناخ بابه هذا الرجل والموت يا لحبه الله لا الصحيح والسليم والمريض لا لا لا هذه نظريه خاطئة. بل يأتيك, يأتيك بغتة وأنت لا تشعر من الناس من مات ورأيناه مات في المسجد رأيت رجلا صلى ثم مات وهو ساجد في قلب المسجد وفضل ساجد لحد ما الناس ظنوا أنه ساجد أطال في السطرة فحركوا بعض الناس فوجدوا الرجل قد لفظ أنفاسه هذه ميتة حسن وبعض الناس, وبعد الناس, يموت, الناس, في وبعد الناس يموت في الحرم وبعض الناس يموت وهو ماشي في حاجة إخوانه وبعض الناس يموت هو بيستغفر وبعض الناس, الناس يموت هو يعني بارا بوالدي وبعض الناس يموت على طاعة من الطعات ملتزم بكتاب الله عز وجل وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وليلة أيها الأحبة في الله صبيحتها يوم القيامة يوم القيامة لو علمت بهوله لفررت من أهل ومن أصحابه تزود, تزود. ايها العبد المسلم, المسلم. تزود, تزود للذي, للذي لا بد منه الموت موت, موت, موت لا بد منه صح, صح ولا صح لا صح الموت هذا لا. مش هيجي ايها الاخوه سياتي, سيأتي ياتيكم بغته وانتم لا وأنتم تشعرون. تشعرون الذي يقول هذا الكلام الله سبحانه وتعالى تزود للذي لا بد منه فإن الموت ميقات العباد وتب مهما جنيت شوف يعني حتى الكلام الكلام جميل وتب مهما جنيت مهما اثنب مهما فعل مهما قتل وتب مهما جنيت وتب مهما جنيت وأنت حي في هذه الدار دار الحصاد دار الزرع تزرع الآن وتب مهب جنيت وأنت حي وكن متنبها قبل الرمادي ستندم إن رحلت بغير زاد وتشقى إذ يناديك المنادي أترضى أن تكون رفيق قوم لهم زاد وأنت بغير زاد والله لا نرضى يا لحبة في الله نسأل الله الملك الرحمن الرحيم أن يغفر لأخانا مغفرة واسعة وأن يغفر لجميع موت المسلمين اللهم مغفر لجميع موت المسلمين اللهم موت المسلمين اللهم اغفر لأخونا أبو سعب وارحمه رحمة واسعة اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ولا تجعله حفرة من حفر الميران اللهم ابدله دارا خيرا من داره وزوجا خيرا من زوجه وولدا خيرا من ولده اللهم افسح له في قبره اللهم ان كان محسنا فزد في احسانه وان كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته اللهم ارحم الميتين من المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا هم على ذلك اللهم اغفر وعافهم وعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإصرافنا في أمرنا وثبت أخدمنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم تقبل صلاتنا وركوعنا وسجودنا واجعلنا من المقبولين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آتنا في الدنيا